بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كويرة وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سويرت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا الأحشى حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت وإذا الموؤودة سئلت بأي إذا وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعيرت وإذا الجحيم سُعِيرَةُ وإذا الجَنَّةُ أزْلَفَتْ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا أَحْبَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْقُنْسِ الْجَوَارِ الْقُنْسِ وَالْلَّيْلِ إِذَا عَسَى عس وَالصُّبْحِ إِذَا تَنْفَسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِلَّ عَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٌ